Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى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 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِئْسٌ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 إن التبع إلا ما يوحى إلي وما أن إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله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 فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 وَكُرْهُهُ وَوَضْعَتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قُل Kata Rabb, Auzani, An Aşkura Nama Tak L T, An Nama Tak L T, An Nama Tak L T, An Nama Tak L T, An Nama Tak L T,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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِذَانِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ إِن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 فاليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعيا الله وآمنوا به يوفل لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذُنُوْبِهِ أُولِيَاء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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون